عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف وطرشي الزهري كان اسمه في الجاهلية عبد العمر وما النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وما أتسمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وقد أتسم قديماً على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهاجر إلى الحبشة الهجرتين هاجر الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشهد المشاهدة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه أنه فدته تاخر عن الصلاة الفجر في غزوة سبوك فصل عبد الرحمن بن عوف بالصحابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل خلفه وأتم, وأتم ما فاته وولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين ومات سنة 32 ودفن بالبقيع وكان عمره آنذاك قيل 72 سنة وقيل 75 سنة وقد ثبت في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن أخذ الجزية من المجوز حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوز هجر ثبت بالبخاري البخاري أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من المجوز من المجوز حتى ذكر له وشهد له عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذها من مجوسي من مجوسي حجر ثم بعد ذلك ياتي ابو عبيده عامر بن الجراح ابن هلال ابن احيف ابن ضبه بن حارثه بن فهر القرشي اسلم مع عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنهما وهجر هجره الحبشه الثانية دون الأولى هاجر هجره الحبشه الثانيه دون الاولى وشهد المشاهده كلها واما قول الناظم وعامر فهر نعم فهذا قد يلتبس على بعض الناس فيظن ان المراد عامر بن ابي فهيرة قد يظن البعض ان المراد عامر بن ابي فهيرة في قوله وعامر فهر لان الناس اشتهر عندهم عامر ابن ابي فهيرة واما عامر هنا فهو عامر ابن جراح ابو عبيدة عامر ابن الجراح ولكن الناظم قال وعامر فهر فقد يظن البعض أن المراد به عامر بن أبي فهيرة ولكن عامر بن أبي فهيرة من الموالي, نعم من الموالي وليس من العشر المبشرين بالجنة وعنما مراد الناظم هنا أحد العشر المبشرين بالجنة وهو عامر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح نعم من بني فهر الفهري نسبه قال وعامر فهري لأنه يرجع إلى فهر وقد ذكر آه السيار أن أبا عبيدة ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نعم ونزع الحلقتين التي زخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من حلق المغفر بفيه رضي الله تعالى عنه يعني بفمه فوقعت ثنيتا ثنيتا من؟ أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه فقالوا فكان أحسن ناس هتما كان أحسن الناس هتما وأم أبي عبيدة كما ذكروا هي من بنات عم أبي ذكر أبو أحمد الحاكم أنها أسلمت وقتل أبوه كافرا يوم بدر نعم أنها أسلمت وقتل أبوه يعني أب من؟ يعني أبا, يعني أبا أبي عبيد رضي الله تعالى عنه ويقال إنه هو الذي قتل أباه يوم بدر يقال إنه هو الذي قتل أباه يوم بدر كما روى ذلك الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرتلا كما روى ذلك الصوران وغيره من طريق عبد الله بن شودف مرسلا أن أبا عبيدة قد قتل أباه يوم بدر ومات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وهو أمير على الشام من سبل عمر رضي الله تعالى عنه بالطاعون طاعون عموات سنة ثمان سنة ثمان عشرة للحجرة بالتفاق لم يختلف في وفاته رضي الله تعالى عنه في سنة ثمان عشرة للحجرة وأما قضله رضي الله عنه فهو ما رواه الشيخان عن آنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن اميننا أيتها الأمة أبو عبيد بن الجراح أيتها الأمة على النصر أيتها الأمة على النصر وقال هذا على الاقتصاد يعني أقصوا أمتنا وإلا فبعض الروايات وبعض الألفاظ أو النسخ قال أيتها الأمة أيتها الأمة فهنا المقصود على الاختصاص أيتها الأمة وأما الأمين فهو الثقة الرضي قوله أمين هذه الأمة الأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن الثياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل واحد من كبار الصحابة بمزية وزيادة فضل على غيره من الصحابة وقد أخرج الشيخان ايضا عن خليفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم أمينا حق أمين فأشرف أصحابه فبعت أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه ولفظ مسلم فاستشرف لها الناس وقد جاء من رواية أبي يعلى من طريق سالم عن أبيه نعم قال سمعت عمر يقول ما أحببت الإمارة قض إلا مرة واحدة فذكر القصة وقال في الحديث فتعرضت أن تصيبني فقال قم يا أبا عبيدة نعم هذه الرواية رواية أبي يعلى نعم تدل على أن عمر كان قد تمنى الإمارة وقال ما تمنيت الإمارة قبل إلا يومئذ ولكن هذا يشكل على ما ثبت في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه, ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه جاء في روايه ابن مسلم ان عمر قال نعم قال عمر ما أحببت الإمارة الا يوم ما احببت الاماره الا يوم وهذا يتعارض مع قوله في روايه أبي يعلى ليس كذلك لان تلك في وفد نجران وهذه في فتح خيبر فيتعارض كيف عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أحببت الإمارة قط الا يوم أو ما تمنيت الاماره قط الا يوم وهنا يقول ما احبب الإمارة الأولى أنه قال ما أحببت الإمارة قط فجاء بلف رص قط والثاني قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فكيف يجمع بين هذين الأمرين الحقيقة أن هذا ظاهره الإشكال وتعلمون أن الأحاديث إن تعارضت فيبدأ بالجمع وإذا تعذر ذلك فإنه ينظر نعم يرجح وإن لم يمكن الترجيح ينظر إلى النس ثم إلى التوقف فنقول يمكن أن يجمع هنا هل يمكن الجمع صصة أبي أعلى أوردها الحافظ وتكت عنها رواية أبي أعلى أوردها الحافظ وتكت عنها هل يمكن الجمع؟ نعم فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ يقال ربما يقال إن أمكن الجمع أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ما يتعلق بفتح خيبر نعم ما أحببت الإمارة إلا يومئذ يعني أنه لم يحبت الإمارة قبل ذلك لم يحب الإمارة قبل ذلك يعني قبل فتح قيبة قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يرده أنه قال في ما يتعلق بوك بن ما أحببت الإمارة قط وهذا ينفي أنه أحبها قبل ذلك وهذا ينفي أنه أحبها قبل ذلك ويمكن أن يقال ان الرواية الأخرى نعم القصة الأخرى أنه قال ما أحببت الإمارة قض يحمل أنه لم يحبها الحب الشديد قد يقال أنه لم يحبها, لم يحبها الحب الشديد لأجل أن لا ينفي أن يكون قد أحب إمارة قبل ذلك نعم أو يقال إذا لم يمكن الجمع فلا يمكن إلا أن نقول إن رواية الصحيحين ارجح من روايه من طريق ابي علاء وطريق ابي علاء هذا ذكره الحافظ بحجر حجر وسكت عليه ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وسكت عليه لم يتكلم فيه لا بضعف ولا بصحه وكانه اورده ايراد نعم القانع به والراضي والراضي عنه ولم يشر ايضا الحافظ رحمه الله تعالى إلى الى هذا التعارض لم يشر الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا التعارض بين قول عمر هنا وقوله في فتح خيبر ولكن هذا الذي يظهر لي أن هناك تعارض ألا ترون ذلك؟ نعم. نعم يظهر أن هناك تعارضا بين قولي عمر رضي الله تعالى عنه فإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فليس إلا الترجيح ورواية الصحيحين أرجح من غيرهما رواية الصحيحين أرجح من رواية غيرهما او رواية أحدهما يعني يكون الجمع ثلاثة اثنان منهما يعني لهما وجاهها وأما الأول في التأخذ الجمع الأول أن يكون يعني أراد بفتح قيبر أن ينفي ما قبله نقول يرده أنه قال في وقت نجران ما أردت الإمارة قط فهو ينفي أيضا ما قبله وهذا ليس بصحيح أما الوجه الذي يقول يحمل على ما أحفلت الإمارة حباً شديداً قط إلا في ذلك اليوم هذا يعني قد يكون له وجاها وكذلك أيضاً حمله على أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه قد نزي أيضاً هذا قد يكون له وجاها ولكن الأقرب, الأقرب أن تركح رواية الصحيحين على رواية أبي يعلى هنا